بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م ن را فيك ايات كتاب والذي انزل اليك من ربك الحق ولكن اكثر الناس لا يؤمنون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 وَإِنَّ تَعْجَبَ فَعَجَبُ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّ تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ هُلَاءِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُلَاءِكَ الَّذِينَ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُلَاءِكَ أَصْحَابُ مَالِهِمْ فِيهَا خَالِدُونَ ويستعجلونك بالسيئة قبل الْحَسَنَةِ وقد خلت من قبلهم المثلات وَإِنَّ ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه مِّن من إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل هنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء نينده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أثر القول ومن جهر به ومن هو مستقص بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله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 هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقان ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرفن الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كبات في كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال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 فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْمَاءُ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَفَاستَذُوا بِهِ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 وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عصب الدار جن الملائكة يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريةهم والملائكة يدخلون عليهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب.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 ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا خارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلص الميعاد ولقد اشتهدأ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب فَمَن هو قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ فَقَسَمُوا بِمَا أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ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 وَمَا نرينك بعض بَعْضَ الَّذِي مَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ عَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نُنْقِصُهَا من, مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ